اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحم حوزة الإسلام يا رب العالمين